لكن لاحظ حديث النبي خسن قال وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن أصل مجيء هذه الخيرات كلها الصبر والشكر تحقيق الإيمان والعقيدة الصحيحة في القلب فإن اختلت العقيدة والإيمان عن القلب اختلت الأعمال إن اختلت العقيدة اختلت الأعمال لذلك من أعظم ما يُعين العبد على الصبر وعلى الشكر أن تكون عقيدته صحيحة متحققة مستند إلى الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة أعطيك مثال تدرون لماذا بعض الناس لا يشكر الله على النعام لماذا؟ لأنه لم يرى هذه النعمة من عند الله وغفل عن لذلك قالوا ماذا قال ها؟ انما قتيته على علم عندي يعني الله ما تفضل به أن أنا جدا فخسب الله سبحانه وتعالى به وبداله ما رأى أن النعمة الذي أسداها في الحقيقة وأعطاها الله جميعا فغفل عن المنع غفل عن شكر النعمة كذلك في الابتلاء إذا ابتلي الإنسان متى يجزع ولا يصبر لخل العقدين وهو أنه قد يغفل أن هذه المصيبة بقدر الله ما أصابك من مصيبة إلا بإذن الله يعني من عند من؟, من؟ عند الله والله حكيم رحيم رؤون ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو خبير بنا ولطيف بنا ما أصابك لضب ما أصابك لا ليعذبك وإنما أصابك ليقربك أصابك ليهذبك إصابة تقريب وتهذيب يقول الله سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله هنا الأساس العقدي ما أصابها الخاص أقرّن أن المصائب من عند الله ومن يؤمن بالله أن المصيبة من عند الله وقدّرها الله والله لطيف به يهدي قلبه هذه الثمرة يهدي قلبه الله سبحانه وتعالى ويشرحها فالخلل العقدي يترتب عليه خلل عمل في كثير من الأمور فالله الله في تصحيح هذه العقيدة وتحقيقها والعمل بها وترسيخها سواء كان الإمام بالله عباً وأنه المعبود بحق سبحانه وتعالى والإيمان بأسمائه وصفاته والإيمان بالرسل والملائكة واليوم الآخر والقدر والإيمان بالكتب جميع أبواب العقيدة لا بد على المسلمين كل واحد مننا أحبته يجب عليه أن يتعلم عقيدته كل واحد مننا علم العقيدة واجب على كل وإن تعلمنا علم العقيدة سأختم بها نستفيد فائدتي الأولى تحقيق أعمال صالحة قوية الدنيا عالية شامخة والأمر الثاني السلام من دخول الشبه والفتن في هذه الأوقات انتشرت هذه الفتن وهذه البدع وهذه الفزعبلات كيف دخلت علينا؟ لأننا ما وضعنا أساس العقيدة في التن فأصبح هذا الكفر الحكام مصدقة وهذا يخبط على ولات الأمر يصدقه مجموعة هذا ينفي عذاب القبر يصدقه مجموعة هذا يقول ولا نتبع سمة النبي صدقه مجموعة وهذا يقول سد الصحابة يصدق مجموعة وفي عقيدة راسها ثابتة تجد الناس يتسحبون خلف كل ناعة إذن علينا بتقريب العقيدة وتعلومها والعمل لها